وهذه الإمامة إمامة الصلاة لها حكمة بالغة فهي نظام إلهي فهي نظام إلهي تنتظم به صلاة المسلمين ومن حكمها الإشارة إلى حاجة المجتمع إلى إمام وأن المجتمع لا يجتمع إلا بحاكم أو إمام فهذه إمامة صغرى يشار بها إلى الإمامة الكبرى وكما أنه لا تنتظم صلاة الجماعة إلا بإمام يتابع فكذلك لا تنتظم جماعة المسلمين إلا بإمام يسمع له ويطاعع